الا يلي مشا حافي وحر الشمس واطيها هنا ربي خلق للي شقا في حرها ض ل ا ل ه و ه ذ ه ا ل ن ب ت ة ماتت يجي منه ويسقيها وهذا تايه وضامي واشوف المات هيا له ألا, الا يلي مشا ح ف ي وحر الشمس واطيها يناربي خلق للي شقا في حمره اضلاله و ه ذ ه النبته إن ماتت يجي منه ي س ق ي ه ا وهذا تايه وضامي واشوف الماتهيا له واشوف الطفل من يبكي يبيه امه يناديها تجيه وتحضنا تمساح دموعا عذبت حاله و ه ذ ه ا ل أ ر ض لا جفت تلاقي العشب يكسيها يغني طيرها الشادي بكل الورد و ش ك ا ل <تصفيق> ل ا يلي م ش ا حافي وحر الشمس واطيها هنا ربي خلق للي شقافي حره ا ض ل ا ع و ه ذ ه النبته ا ماتت يجي منه ي س ق ي ه ا وهذا تايه وضامن واشوف الما تهيالك صحيح الدنيا ذي ح ل و ة وهالعالم محليها كذا اشياء ت ر س ل معاني سعد و ح ا ص ح ي الدنيا ح ح ذي و ة وهل ا ل م محليها 「あらゆるよりもしか ن م ا ت るよりもしかしておはるよりもしかしておはるよりもしかしておはるよりもしかし هيالا